Jänna laa, bada għabi, bada vaaten maala, hubieta ulluporba, bada vaan biedikä drahmi, mukoto ajumaa akva, aselu biha parabaki, għaw atasadda kubiha għalakaki, kulna, sil parabaka kabi, akva, katkenna rasuola lisa, من فوائد الآية أن لليتامى حقا يعني الله تدع من آتاهما ما تقول هو ليتامى سواء كانوا فقراء أو مس أو غير فقراء لو كانوا أغنياء نعم ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى يعني حيث ندب إلى تيان المال للمساكين لأن هذا لا شك أنه من الرحمة به وذكرنا في التفسير أن المساكين إذا جاءت مفردة دخل فيها الفقراء والفقراء إذا جاءت مفردة دخل فيها المساكين وإذا جمعت المساكين والفقراء ترقى وصار الفقراء أشد حاجة. أشد حاجة ومن ثوائد الآية أن ابن السبيل حقا وهو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده نعم لأنه الآن في حاجة ومن فوائد الآية أيضا أن للسائل حقا ولهذا كان يتيانه من البر كونه والسائلين وذكرنا في التفسير أن السائلين ينظر إليها من وجهين من وجه فاذل المال للسائل ومن وجه السؤال يعني السائل والمعطي فقلنا إن المعطي معنوه بأن يدفع من سأله أعطاه لكن السائل هو الذي يكون آخما إذا لم تبعو الضرورة إلى سؤاله وعلى هذا فإذا سألني شخص أعرف أنه لا حاجة فيه إلى السؤال أعطيه للا أعطيه ولكن أنصحه أنصحه نعم أنصحه وإذا رأيت من المصلحة منعه نعم فلا حرج لا حرج لأنه الاتيان الاتيان وإحسان فإذا انقلب الإحسان إلى إساءة، يترك ولا يترك. لو كنت إذا أغريته أغريته بسؤال الناس حتى ولو نصحت لأنه قاس القلب، فأنا لا أطيه. لكن إذا علمت أن لين القلب في خطيح فعلي بعض الأمور. فإذن نطيه وأنصه. من فوائد الآ من فوائد الآية الحث على عشاق الرقاط لقوله وفي الرقاط وهنا قال في الرقاط ولم يقل والرقاط وذلك لأن الرقيق لا يملك فأنا إذا أردت أن أعطي رقيقا أعطيه الدراهم لا من أعطيه موطي سيده ولهذا قال وفي الرقاب لأنه لا يملك قال وفي الرقاب ومن فوائد الآية تتريمه أن إقامة الصلاة من البر بقوله وأقام الصلاة وأن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر وأن الوفاء بالعهد من البر نعم ولكن كل هذا داخل بالإيمان بالله، ووأن الصبر في هذه المواقف الثلاثة من البر، البأس، والضر، وحين البأس ما هي البأساء؟ لا لا الفقر الفقر الضر المرأ وحين البأس الشدة في قتال وهم يصبرون على ما على البلاء في أموالهم وفي أبدانهم وفي دينهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا هو حقيقة السفر مع الله ومع الخلق. فطوله أولئك الذين صدقوا فصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة والمام بالله واللوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبدلوا المحبوب في هذه الجهات هذا مع الله عز وجل الصدق مع الخلق لأنهم إذا عاهدوا يا اى ابي وفوا والموفون بعهدهم الى اهلهم وهذا من علامات الصدق ولهذا قال اولئك صدق فصدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع مع ومن فوائد الايه أن التقوى تقلق على القيام بالاعمال الصالحة تقوله والاولئك هم وقد قلنا في التفسير إنها إذا جمعت مع البر صارت ترك المحرمات وصار البر فعل المأمورات وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر يفترق دخل أحدهما في الآخر فهنا قال وأولئك هم متقون مع أنهم قائم مع أنهم قائمون بالبر فذل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، وهو كذلك لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر لماذا قام؟ يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله لهذا كان القيام بالبر بالأشب من التقوى، ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء فقط هم التقو منين ناقه منين فقط من الحصر في يعني... الوقت يعني... الحصر وطريقه هنا أمران تعريف وطرف الجملة والثاني يعني... يعني... يعني... ضمير الفصل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الواقع أن الآية الكريمة فيها أيضا فوائد تؤخر من, من تضعيف الآية. صياغة، وهي أن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل كم أربعة, أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بذواته وصفاتهم وأعمالهم ووظائفهم نعم فدواتهم كجبريل مثل ميكائيل وإصافير وبصفاتهم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله <تصفيق> ستسمئة جناحة فاستدى الأفق ووظائفهم مثل أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطة والنباة وإصافير في نفس ومالك الموت بقبض الأرواح ومالك بالنار وخاص الجنة بالنجنة. <تصفيق> هذا ما ما ما خلا في الباب. ونؤمن بأعمالهم أعمالهم مش أنهم يسبحون الليل والنهار الآخر وأنه ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك فائن الله. أو رافع أو ساكر نعم وأن لهم بيتاً معموراً في السماء يطوفون فيه كل يوم ما سبعون ألف ملك يطوفون به ولا يعودنا إليه إلى يوم القيام وهذا يدل على فتحفهم وأنهم عدد لا لاحصهم إلا الله عز وجل وذكرنا أيضاً في أثناء إن الكتب المعروفة كم توراة والإنجيل والقرآن والزبور وسفر إسحاق إبراهيم وسفر الدخول إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمه أهمية القصص لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين. وصدره بالنداء المستلزم لا شيء التنبيه نذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر ويستفاد من الآيات الكريمة أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان وجه ذلك حمد. إن تنفيذ القصاص مقتضى الإيمان. نعم. لأن الصداقة، لأن الخطاب، كذب، بصفة إيمان. لأن الخطاب وجه المؤمنين. فتلا هذا على أنهم مقتضى الإيمان تنفيذ القصاص. <تنفيذ القصاص. طيب ويستفاد من منها أن ترك تنفيذه. نقص في الإيمان وشذلك كثير؟ لأنه بإذ الطاعة لإمتثال الآمر ازداد الإيمان مم. وفي المعصية وعدم الإمتثال هذا يجل على نقص في يعني ما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه مم. فهو زيادة منه، لأنه يقتضي زيادة منه نقص الإيمان بفقد ومن فوائد الآية وجوب تمكين من القصاص وجوب التمكين من القصاص من آية أخرى كُتِب عليكم القصاص كُتِب عليكم القصاص طيب و الفرد هنا موجه لمن؟ لأولياء لله أولياء ورقات ومن قواهد الآية مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالعنفى ومن فوائد الآية الكريمة أن الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما فرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل قتل رثلا فقيرا أعمى أصل أبكم زمنا فقيرا جبانا جاهلا قل لا من أين يخرج من عموم الحر بالقرء ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالقرء كيف ذلك؟ السر خاص. المفهوم طبعا العبد يقتل بالضرب. مبادئ لتحرير الضرب، ايه، يقتل. اذا قتلت فرد الضرب، ان يقتل العبد بالضرب. طيب. ومن فوائد الايه ان العبد يقتل بالعبد، مديم. والعبد بالعبد. بالعبد. طيب ولو اختلافت قيمتهما كعبد يساوي مئة ألف قتل عبد لا يساوي إلا عشرة دراهم يقتل به ولا لا ها يقتل به بعموم قولة العبد العبد من فوائد الآية الكريمة أن العبد إذا قتل وكان قاتل حرا فإنه لا يقتل به لأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد صار لازم للمواكبة فلو قتل عبد حرا لا صحة له يقتل به ولا لا لا يقتل ها؟ لا يقتل لا يقتل به <تصفيق> كده طيب ما تقوم في هذا لا يقتل يقتلوه لا لا لا لا قتل على طيب ما ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد لا العبد يعني دلاله الآية على ان الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا ودلالات النصوص الأخرى الدالة على العموم دلالة منطقه وإذا تعارض منطوقه نفهوك مدجم المنطوق صيب فالذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الآيات الدالة على القصاص وكذلك الأحذية وسبق لنا ما هاجل على شرط لأنه سبق لنا نفهوك ومن فواد الرئيس الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى مم. لا نجل من الآية ما هو للتعليم ما هو للتعليم طيب من فواد الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى طيب من شغل الآخر لقونه والأنثى بالأنثى طيب ولو اختلفت صفاتهما لا. لعمل الآية طيب من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالرجل أن الأنثى تقتل بالرجل وين الآية ما <تصفيق> تتلقى في نوم البيئة النفس تفهم أن الأنثى تقتل الرجل يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتله. لا تقتل الأنثى. تقتل الرجل لبيعونا صح؟, صح؟ إذا ثلاثة يعليه من باب الموافق من باب مفهوم الموافقة كده؟ طيب ومن فوائد الآيات الكريمة جواز العفو عن الخصاص. فسام. فمن أفعله شيء. تطبع ومن فوائد الكريمة أنه إذا عفى بعض بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حقت الجميع. <تصفيق> الشيء على كل شيء حسنا الشيء يدل على كل شيء يدل على كل شيء؟ هذا طيب يعني أن تقول شيء على كل شيء هذا طيب هذا بالحقيقة معنى اللي احنا نريد لهم في <تطلقى>. الشيء شيء نكره في سياق الشر فتفيد العموم العموم طيب رجل له عشرة من الورثة قتل عمدا فقال تسعة منهم يريد القصاص وقال واحد انا اريد الديه هل يسقط القصاص احمد العبيد من اين تأخذ من الآية شيء ولو قليل طيب ما في هذا لأننا نقصهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الاتباع للمعروه يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الديه أن لا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منه من أين هو أحد ينحن هو المخاطب <تصفيق> وليع المقصود ومن فواية الآية أن فاعل الكثير لا يخرج من الإيمان تعالى هو أخي المقصود من قوله من قوله من أخيه شيء طيب فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإسلام ما كان أخلا طيب ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين من هم أبي عزيز الخوارج الخوارج قوله صح يرفعون نعم. نعم نعم شيء طيب صحيح. لكن هو لك ما... ما ما كلامه صحيح ماذا يقول المعتزله في هذه الكبيره خارج من ال وليس بكاء نعم لكنه مخلد نعم و الحوارد مخارج من إسلام مختلف الله صح لا شيء ومن فوائد الآيات الكريمة لا تسأل فعل ما في الصار ولا فعل ومن فوائد الآيات الكريمة ودوب الأداء على القائل بإحسان عيسى مسياقة لا يا وين عقب نلف الآية ما يوخر من نلف الآية من عوف يدهم لخيتين، تبعن تبعن النار، أو أدائي لله، أو أداء، أو أداء، هي أو أداء واللوا أداء، ما ربطاه؟ واداء، ما ربطاه؟ واداؤهم واداؤهم لله، وادائي لله طيب صح. ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فابتباع أم المعروف وآدون عهدي أخلاك <تصفيق> تفرّف الأول عن الثاني لأن <تصفيق> أولياء المخصوص إذا عقل قد يتنظموا على هذا وتأخذهم من ثلاثة <تصفيق> وليسة يحاولوا أن يقفوا نعم يحاولوا أن يقفوا <تصفيق> ثم القاسم أيضا قد يماطل بهذه يتأخر عن أداة فكما أحسن إليه بالعفو كما أحسن بالعفو يبثل إليه بالأداة وعدم المماطن طيب من فوائد العالة الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو ورحمهم أيضا بجواز أخذ العواضي يوسف من أين تؤخذ من أين أنت أضيفه حق نعم. ذلك تخفيفه من قول ذلك تخفيفه مم. كم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف على القاتل ورحمة بأوداء المقصود حيث أذن لهم أن أخذوا عوضا وإلا رقيل لهم إما أن تأكوا مطلقاً وإما تاخذ إيش تأخذ تأخذ أن تأخذ بالقصاص تخفف ورق على الجميع وروحه أيضاً طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء الخطيئة أنه متوعر بالعذاب العليم إنه يعتذر بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب لأن رب ما يعتدي أولئك المقتول فيما بعد. مثل دمون ويقول نأديها خذناها وننقلها أيضا. فتوعده بالعذاب الأليم يا رب الله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه فيها أيضا. وكيف خذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على على من القاتل على القاتل نعم. و ويقتص منهم يعني ويقتل أحد منهم من فوائد الآية الفريمة أيضا أن دية العمد على القاتب بخلاف الخطأ وشبه العم لأنه على على العقل من أين تخرج؟ قتل مهمة المتعملة <متحدث> لا لا على أن الدية دية العمل إذا عكي عن القاتل الفصاص تهي عليه فأنها لا تفتيسة لابد من قتله للسماء طيب أن عفونا عن قتل وقلنا نبي الدية فالدية من يتحملها في الآية دليل على أن اللي يتحملها القاتل هنا. طيب نعم أخر واحد كيف لا؟ منين؟ اتباعهم بمعروف لا فله من أخي فله ما في الآية صلى الله عليه فمن عفية من أخي <تصفيق> فمن عفية له من أخيه شيء وهنا لا شك إن لو في له من أخيه إن المعفو <تصفيق> القاتل فهو الذي أمر بالأداء فقول فمن عفية له من أخيه شيء فاتبع من أره يدل على أن الأداء مطالب به القاتل لأنه هو المعفو عنه. واضح؟ وهو كذلك فدية العمد تكون على القاتل منها على أولياء؟ منها على العقل طيب وفي الآية الكريمة إثبات صفة من صفات الله صفة الرحمة نعم ورحمة طيب ما المراد بالرحمة عند أهل السنة وعند أهل التأمين الرحمة عند أهل السنة أهل على ظاهر سفاح طيّة طريق طويل طريق طويل نعم، وعن ذلك التويد، إراده إراده الله، شاء الله، إراده فيش، إراده الله إيه... هو... يعني الإنعام أو إراده، أو... أو إراده يفسرونه بالإنعام اللي هو مفعول الرب أو بإرادتي، إرادتي منهم، كذا. لماذا يفسرونه بهذا؟ ليه؟ لماذا يفسر آل التأوين؟ لماذا يفسر؟ أو بإرادتي. ما؟ ولله تفضية الرحمة. بس لأنهم لا يثبتون، ويثبتون الإرادة، ولا لا، هاه؟ يثبتون الإرادة، لأن الشعراء يثبتون سبع صفات، كما هو معروف، منها الإرادة، فهم لما أثبتوا الإرادة ونفوذ الرحمة، قالوا ان المراد الرحمة إرادة الإحسان، وقال بعضهم المراد به الإحسان فجعلوه المخلوق المفروض، لأن لأن المخلوق مفروض من من الخالق. فليس من صلاتهم، فهذا هو السبب أنهم لجعوا إلى تفسيره إما بالإحسان وإما في إرادة الإحسان. طيب ما حجتهم في منع اتصاف الله في <تصفيق> لو الرحمة الحقيقية؟ لا خلنا نوصف الرحمة الحقيقية والرحمة معناها ما القلب وأن عبد الله هي المخلوق هذا هذا خي تشبه الله المخلوقات وهذا بالإنسان أو المخلوق ومن شبه الله بخير سوف يستفع اكتبه الشتاء وقالوا لا هما ايضا يخذون بالارادة ايه هذا ننزمهم بها نحن ننزمهم بالارادة فهم يقولون هكذا يقولون تقضي الرقة والدين والرقة تجانب خالق والدين ما تنظروا ولا تريف هكذا زعموا فنحن نقول اقتضاء الرقة والدين هذه رحمة من؟ المخلوق, المخلوق. أما الخالق فرحمة وتليق به، وأنتم تثبتون الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضره، فهل الله عز وجل في إرادته يريد جلب منفعة لنفسه أو دفع مضره؟ ها؟ لا الجواب لا لا فيقول نعم هذه إرادة المخلوق إنه يميل إلى جلب النفع أو دفع المضر، لكن إرادة الخالق تليق به نقول لا فرق هذه الرحمة اللي انتم زعمتم هي رحمة المخصوص أما رحمة الصالح فهي تليق به ثم قال تعالى ولكم في القصاص الحياة يأولي الألباب لعلكم تستقون من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في, في القصاص الحمد لله الحمد لله من التعليم قال من كل آيات ثم قال لعلّكم لا قال لكم في الحياة تش... ولكم في القصص الحياة وهذه الانتاج ثم قال لعلّكم في واحد من الطلبة طلقوا ارطي عليهم استعال الانتحان وعظم قلصتها عليكم في دار التوحيد لما قدها في الأول في الطائف وعظم قلصتها عليكم في التوحيد لما كتها الشئ بالأوة فقال من السؤال ما حكم الانتفاة في الصلاة في طالب ما يعرف كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره في صلاة انتفاةه ورث بصره السماء وتفصله وإقاءه لأخ ثم كتب لما كتب الفصل كله نصف. صحيح. قال المددس خذ ما شئت ودع ما شئت نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الأخمص طلع الآن تعب الأية كله يقول فضل المشي ثم جمع حدد لنا حدد لنا موضع الفائدة من هذه الآية ولاكم فضل على ولاكم قصاص الحياة طيب. الحياة. صحيح. لا ولاكم قصاص الحياة كل الحياة الحقيقة ولا لا. ففي القصاص الحياة في القصاص حياة كل طيب من فوائد الآية الكريمة هو هذه مما يتعلق بنسبة أن يفعل بالجان كما فعل. <تصفيق> الوجه ذلك أنه هو كتن القاتل زين ما خارف هادي، لكن بس إنه يفعل بجانب كما فعل. يعني اذا سبع سكينه اللي هو سكينه، رمى برصاصة يرمي درسات، إذا رمى بحجر يرمي حجر، وهذا. مفتوة التساصم الآية كما وردت في الآية طيب صح. لأن القصاص لا يتم إلا بهذا تمام من مقاصة لأنه يفعل كما فعل وهل ورد في السنة ما يعيد ذلك؟ نعم <تصفيق> كلمة طبعا هذه ألغى فتك أن تكون مجيد الحديث لا يحلل يوم المسلم إلا المسلم الحديث عمر بن الصالح حدث النفس هذا حدث <تصفيق> فرد النبي عليه والسلام رأسهم بين حجرين سيّل لو قال قائم ورد في الحديث ثم نصوه الله وسلم قال لا قود إلا لا يقود إلا بالسيّ فلا تقوم به خجة ولا تشبابه على الدنيا. نعم طيب من فوائد الآية الكريمة أن كون القصاص حياة أن كون القصاص حياة يحتات إلى تعمل وتدفر وتعقل لأنه في بادي الأمر قد يقول القائل أن قصاصه فيه زيادة بدل ما كان النصر واحد يقفل اثنين ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمم بس أوبك على يغل العذاب حيث خاطب من ألحاب العقول فكأنه ينبث لأن المسأل تحتاج تدبر وتعقل ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يمدع للإنسان ألا يقابل أحكام السر للرد في اول الامر بل عليه ان يتعقل ويتدبر اسمعين؟ متفرع الفائدة زين متفرع عليها انك اذا ظلمت ان هذا حكم غير موافق للمصلحة فتعمل وتعقل فتجده ولهذا خاطبهم هي الندى ايضا ما قال ولكم في القصاص حياته اللي اولي بل قال يا أولي الألباب لأننا نتنبه ونتعقل هذا الأمر ومن ثوائد الآية أن منه القصاص من فوائده تقوى القصاص هذا تقوى القتل تقوى القتل بعلكم تتقتلون ما أننا ذكرنا التفسير أنها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل حتى يتقل الإنسان فيخاف مما فرضه من القصص كيف تقتل قتل؟ اي نعم يعني ما على همك ان يتتقل ما تقتل إذا علمت الناس إذا علمت الناس إذا قتل قتل اتتق القتل اتتقل قتل. مه؟ مه؟ فتقول كيف من هذي اتتقى شيئا ربا الله؟ يقول نعم فارة رئيس السؤال اتتقوا السح اتتقوا النار اتتقوا الظلم نعم؟ اتتقوا قاتل لا. الله يتقل قتل كلها يعني قلوا ولكم القصاص الحياة هذا بيان بيان لما يتقدف وهم من ان القتل من ان القصاص يبهم القتل تبين الله تعالى انه حياة طيب هل نستفيد من تنكير حياة معنا زائد على مطلق الحياة؟ الحياة المعنوية، هي قامت <تصفيق> <كيف؟ تصفيق> العدل نعم صح نستفيد منها الحياة المعنوية وهي إقامة العدل بين الناس، فإن إقامة العدل لا شك أنها حياة حياة للشعوب وراء ضر الناس وأهلكهم إلا عدم من العدل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلكم إن أنا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف سرقوا وإذا سرق منهم فقاموا عليه الحسن ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا. كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن فرك خيرا فالوصية أولا في الإعراض كُتِبَ عليكم هذي فئة المذينة النجهور فأين نائب الفائل الوصية نعم وفيها أيضا وفي إشكال نحوي وهي أن كتب فعل ماض غير مؤنث والوصية مؤنثة فما هو السبب في أمام ثلاث طيب، هل هناك فعلة من هذا جائز يعني ليس هناك فعلة من فواجد لأنه، ما يعني الضمير يا منكب الثاني في الضمير يعود على على هذا الحكم صحيح هو الثاني الغير نعم نعم الثاني اللي هل عندك شاهد لبيان المالك الثاني الحكم وما قد تليه جوازا منافسا فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين فما رأيه بهذه الآية محكمة أم من سر والله عز وجل فيه, فيه مناقشة قبلها لو قال قائل إن الله فرض الفرائر قال للأم السدس يلعب السدس بالزوجات الثمن أو الربع أو ما أشبه هذا. ولو أوجبنا الوصية ما كان السدس كاملا. همك الله لأن ما سينقص بمقداره. فما هو الجواب؟ جواب أن الله سبحانه حلا قد أوصى قال من بعد وصية من يوصى بها أولي أوصل يعني أن نخرج الوصية. إذا كان هذا النبي قد أوصى بشيء، إنه ذكر هذه السهام من بعد، من بعد الوصية، من بعد الوصية. إذا كان م. رفض، إذا كان رفض، كنا إنهما ما يوصى لهما المال هذا، لأن المال يكون غيرهم. والله يقول الوصية للواردين ولا للتمليك، وهما. م. بس لا مانع على قيد لان هذه وصيه التمليك لهنا فقط وهي للتنفيذ فما دام الله قال للوالدين ولم للتنفيذ فإنهم مثل قوله ولي ابوي كل واحد من الثلث وإذا كان رق لم يلفا القدر الاعلامهم هي ثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع حدا ولا له مال لا بالنسبه للايه ماذا نقول على الاحوال الباء مشطول الوصيه للوالدين مشلان التمييز، طيب، بس ما ما معنا عن كونه ما والدين، لا، أقوى من المرتفع. <تصفيق> الآن مثلاً، قال الله تعالى ولي أبوي في م... في, في الميراث، ولي أبوي لكل واحد من السجس، هاه؟ نعم. وهم إذا لا ولكل واحد منهم السجس، إذا ما طيب لو كان رقيقي، من الأبناء؟ الأباء، ولي أبوي، يبقى لو كان رقيباً من هو والدي مات ميت عنا بواين رقيباً <تصفيق> يا رثان ولا لا والله هذه اللي مرة ثالث أن <تصفيق> <علي>. هو ما سبقناها صح نعم ثالث مرة ثالث وين ويمنع اليرث على اليقين رق وقتل أبوه ول السبب لذلك ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك ل ل, ل <تصفيق> من باع عدل وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشبه المستخدم قال الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم ألف هذه عاطفة ومن شرطيه مبدل فعل الماضي مبني على فتح في محل جسم فعل الشرط وقوله فإنما إثمه الجملة جواب الشرط واقترن بالفاء أنها جملة سمية وقوله على الذين مبدلونه هذا إظهار في موضع الإظماء وإلا كان مفتر السياقا يقال فإنما إثمه عليه أي على المبدل وقوله إن الله سمين العظيم التهديد نرجى إلى فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول القائل الوصية مؤنف ولها في من بدله مذكر فكيف عاد المذكر على المؤنف نقول إنه يعود على المصدر بالمفهوم من قوله ها وصية وهو الإيصاء أي كمن بدل الإيصاء فقوله بدله أي غيره بنقص أو زيادة أو من هذا الكديم إما أن ينقص أو زين أو يمن النقص تضرر على من المصالحة وإن زاد على الورثة وإن منع فعل المصالح كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله فمن بدله وقوله بعد ما سمعه بعد ما سمعه قاله العلم عبر بالسمع عن العلم عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَهُ عِلْمَ الْيَقِينِ كَمَا لَوْ سَمِعَهُ فِنَفِسِهِ كَمَا لَوْ سَمِعَهُ فِنَفِسِهِ ومعلومٌ أن العنب الوصية لا توقف على السماء قوله قد يكون بالكتابة وقد يكون بشاهدة الشهود وهما سمع الموصي وما إلى ذلك لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسم ليهيد أنه تيطنه كالمسموع لديه فمن بدله بعد ما سمعه أما من بدل من بدل جاهلا ولم يعلم فلا إثن عليه لكن عليه الضمان كما لو تبين أن الوصية على ثلاث ما تصرف فيه لأن الواجب عليه أن يتتبذل في التصرف بما لغيره وقول فإنما إثمه على الذين يبدلون فإنما إثمه إثم يعود على الكديم يعني هذا الإثم يعود إثمه على الموصي ولا على الورثة يعود على المبدل على الذين يبدلونه أي يغيرون وفائدة الإظهار في موضع ما هنا فائدته الإشارة إلى بيان علة الإشارة إلى بيان العلة وإذا كان الأقربون وارثينا فإنه لا وصية له إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم تجب الوصية لهم وعلى هذا فتقول الآية من باب المحصوصات لا من باب المنسوخات وقد تقدم لنا مرارا أنه كل ما أمكن الجمع حرم العدول إلى الناس حرم العدول إلى الناس لأن الناس معناه عدم, الع... عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوف يعني يلقى ويرفع من الشريعة والتخصيص عمل بهما جميعا عمل بهما جميعا ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده المرتبط الدليل المقصص واضح أقول لا وهذا لا شك أنه أولى كون نعمل النصوص الشرائية كلها لا شك أنه هو الواجب بدلا من أن نلغي هذا النص ودلالته وحكمه وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائف من أهل العلم على أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها مخصوصة وهذا هو الذي نرى وندين الله به يعني الله أكد هذه الوصية بما رأيته فكيف نقول إنها منسوخة وهذا تأكيد كتب هذا خبر ما هو أمر بعد كتب وإن كان خبرا بمعنى الأمر لأن معناها برع لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسح هذا شيء فيه فيه بعد فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير والدين غير والدين يقولون لو كان أبوك رقيع يرث ولا ما يرث ما يرث لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له لأنك لو وصيت له أخذها سيده فلا يختفي لكن لو كان أبوه مخالفا لك في الدين يرث ولا ما يرث ولا لا لا يرث فتوصي نعم لو كان الوالد قاتلا قتلا خطعا على القول بأن قتل الخطأ يمنع من المراه يمكن هذا ولا ما يمكن ها؟ يمكن أليس كذلك أفرض مثلا أن هذا رجل مع أبيه والأب هو وحصل حادث على السيارة بسبب تفريط الأب ثم إن الولد <تصفيق> أصيب بالحادث لكنه ما مات في الحادث. دخل المستشفى وطع يومين ثلاثة أربعة ثم من, من الحادث. على المشفوق من المذهب الوالد يرد هو اللي ما يرد. لا يرد. هذا نبيه هو صلي في هذه الحادث. يصح ولا لا؟ يصح. يصح لأنهم لأنهم غير وارثين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد فقط. كذلك بالنسبة للأقربين واضح. وأوضح وأوضح. فإن أخاك مع أبيك لا يريد أليس كذلك وهو من أقرب الناس إليه فتوصي له فتوصي له فإن قال قائم إن الله فرض للأبي السجس وللأم السجس وللزوجة الربرة وللزوج النصر وما أشبه ذلك وهذا يقضي أن يكون لهم السجس كاملا ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سدس، ماقص لقدر الوصية. قلنا إن الله صرح بأن لهم هذا السهم من بعد، من بعد وصية، لوصابها أو ذي. وعلى هذا فلا إشكال في الآية، لا إشكال في تقدير أنصاف الورثة. وهذا القول. هو الذي به تجتمع الأدلة وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه وعلم أن صدق الرحيم والأقارب من أفضل المال المقارب الله، فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقد جارية لها فقال أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك أفضل. من العدل. فلا تظن إنك مثلا إذا أوصدك صرفك يجعل عبر الحية وعشاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترطب عليها من المفاسة في المستقبل أكثر من, من مصالحها. لا تظن إن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث ولأكتك التي لا ترث ولجدتك التي لا ترث وما أشبه ذلك هذا الأخير أفضل لأنه مسألة الرحم، <تصفيق> ثم إن الآية هذه صحيحة، صحيحة، ولا أعلم لمن قال بالنصح وجهة في في أدلة أبداً. نعم. يوم قيل ذلك، التي ذكرتها الآن. نعم. ليست على الوجود، لأن كتبنا فرض. نعم. بل هي على سبيل الجواز على أي وجه. لا، نقول على سبيل الوجود كيف على سبيل الوجود؟ أينه؟ على الجواز. نعم. نعم. نعم. نعم، لأن لا قال وصاحبهما هذا معروف المعروف وإن اقرب وان كان الى سان قريبه وحق القرابه وحق القرابه شيخ البعض يعني بعض ادري له يعني هذه الايه حروف مشخه بعضها نعم هذا التعبير يعني هذا التعبير صحيح وقد يطلقه الاقدمون هذا معروف في في عصارب الاولين القدامى من السلف تبر... يقولون يعبرون باللسان عن التفصيل وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نصر فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل أفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد فهو نصر في حقهم نعم ثم قال تعالى حقا على المتقين فمن تدل